لقد كان لكم في <تصفيق> رسول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الخلق اجمعين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ايها الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومرحبا بكم الى حلقه جديده ولقاء جديد ومجلس اخر من مجالسنا في مصابيح السنه هذه المجالس التي نسعد فيها كثيرا بمعرفة الهدي النبوي الشريف في كثير من القضايا التي تهمنا في حياتنا في حياتنا الأطفال هم جنة وهم سلوة وهم فرحة وهم كذلك أمر لا يستغنى عنه في كثير من البيوتات ولكن رغم أنهم جنة وفرحة وسعادة إلا أننا احيانا لا نحسن التعامل مع فرذات الأكباد مع الاخوه مع الأطفال الصغار فأردنا من هذه الحلقة أن نعرف هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الأطفال في تعامله مع مشكلاتهم تعامله مع فرحهم تعامله مع حزنهم إشباع عواطفهم وكثير من الأمور التي نرجو بإذن الله تعالى أن نأتي على بعض منها في هذه الحلقة التي أسعد كثيرا باسمكم جميعا بالترحيب في بدايتها بفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم حياكم الله دكتور عمر. يا مرحبا, مرحباً. أهلا وسهلا حياكم الله الحديث هذه المرة عن الأطفال وأهدتك شخصيا ذو أطفال حفظهم الله لك الله جميعا وتحبهم ويحبونك هذا ما أعلمه <تصفيق> ولا يلامون في ذلك ولا تلام كأي أب هاي نعم, أي نعم. دعنا نذهب مرة أخرى كما نذهب في كل حلقاتنا إلى البيت الأفضل في سلام. التاريخ بيت محمد صلى الله, صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع الأطفال أبدأ بالذي هو خير فأحمد الله وأصلي وأسلم على رسوله عليه الصلاة والسلام الحديث عن زينة الدنيا وبهجتها الأولاد والبنون والبنين وخاصة منهم الأطفال حديث ذو شجون كما تقول العرب أما إذا كان الحديث عن هديه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأطفال فهذا شيء آخر فإنك تتحدث عن الرحمة المهدا الرحمة التي جعلها الله تعالى للعالمين حينما يتعامل مع هذا الكائن البريء فإنك يعني قد تحتاج إلى أن تستنجد بالقواميس التي تعينك على التعبير عن هذه المواقف العظيمة. لكن حسبنا أن نعبر بما تكنه قلوبنا أو ببعض ما تكنه قلوبنا وبحسب ما أتينا من بيان أقطع أنه قاصر عن التعبير عن هذه الروعة وهذا الجمال وهذا الخلق العظيم الرفيع منه صلوات الله وسلامه عليه في التعامل مع هذه. الفئة من الفئة من مجتمعنا التي كما يقول الشاعر أكبدنا تمشي على الأرض. يا سلام. يعني مر معنا في أكثر من حلقة إشارة وتوقفنا في إحدى هذه الحلقات عند صلاته عليه الصلاة والسلام وهو يحمل معه أمامة بنت أبي العاص في الصلاة. نعم. في الصلاة. يعني ألحظ حقيقة بأسامة والإخوة المشاهدين لعلهم شايكونني هذه الملاحظة أن النبي عليه الصلاة والسلام في مواقف كثيرة جدا كان يوصل رساله واضحة جدا يقرأها كل أحد وهي أنه يهتم بالأطفال ينزل من عليائه عليه الصلاة والسلام لي ليشاركهم همومهم التي هي بالنسبة للرجال فضل عن مهامه عليه الصلاة والسلام ليست بشيء ودعني استعرض انا وياك والاخوه معنا يشاركوننا هذه المتعه في في وقوفه وفي في تعامل على الصلاه والسلام مع هؤلاء الاطفال والعيش مع همومهم جميل يقول انس رضي الله تعالى عنه كان لي اخ يقال له ابو عمير كان له طير صغير يلعب به يقال له النغير يشبه العصفور تعرف الطفل حينما يلعب بطير أو يعني تكون عنده قطة يألفوها وتألفه أو حتى يعني من صغار الضأن والمعز وهذا شيء مر علينا أنا شخصيا لتجربة مع صغار الضأن أحببت يعني ضأن صغيرا فلما مات حزنت عليه أي نعم فتذكرت لما كبرت وعرفت حديث أبي النغير هذه المشاعر وعرفت عظمة هذا الموقف النبوي أو أدركت شيئا من عظمته حينما جاء محمد بن عبد الله سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم ولقي الطفل فأول ما يلاقيه لا يناديه باسمه وإنما يكنيه وقد قال الأول الشاعر وهو يعبر أكنيه أناديه أو قال أناديه فأكنيه لأكرمه ولا ألقبه وسوء اللقب طفل صغير لو ناديته باسمه لم يشعر بشيء لكنه كنه يا أبا عمير ثم يسأله عن الهم الذي يعني الذي ركبه بسبب موت هذا الطائر الصغير ما فعل النغير يا الله يعني ماذا يعني موت طائر من الطيور كما يموت ملايين الطيور لطفل على الجادة لطفل على الجادة و صغير ليس حتى ليس ولا في سن آنس بن مالك و كان صغيرا اللي ماتنا بصاصل عمره عشر سنوات فهو أصغر من انس ماذا يعني هذا إنها رسالة إنك يا أبا عمير و إن حزنك يا أبا عمير على هذا الطير شعرت بأثره عليك فأحببت أن اوصل لك رسالة بأن همك هذا أهمني هذا الشعور احيانا يتجاوزه بعض الآباء للاسف يأتي إليك طفلك و قد انكسرت لعبته و يبكي و انكسرت اللعبة تستغل. فبعض الآباء للأسف يقول اذهب أنا مشغول ما فاض نفضي لك مثلا يعني وكانه لسان حال الوالد يقول أكبر همي لعبة تنكسر اللعبة بدل اللعبة لا يا أخي رسولك عليه الصلاة والسلام يهدي أو يدلك في مثل هذا الموقف كيف تعمل يعني ماذا يضرك لو قلت الله انكسرت اللعبة سبحان الله تضم الولد صدقني لو لم تأتي له بدعبة جديدة يكفي أنك شاركته الهم هذه تماما تساوي يا أبا عمر ما فعلناه غير انكسرت لماذا انكسرت ما السبب إن شاء الله نصلحها أنت لا تصل إلا إنما هي كلمات هذا من الإشباع العاطفي الذي تحدثنا عنه أيضاً في موقف سابق يعجبني أحد الآباء في مثل هذا عندما يقبل أبنائه الصغار عند نومهم فيقبل معهم الدمى كذلك آه آه آه آه يشعرهم بأنه مهتم مهتم بهم نعم أيضاً جاءته امر طفلة صغيرة وقد لبست أو لبست وتعرف أو من ينشأ في الحلي وهو في الخصام غير مبين هذه الطفلة الصغيرة سبحان الله فطرة تحب وهذا شيء أن المسوه في بناتنا الصغيرات تحب أن تتزين كما تتزين المرأة الكبيرة يعني تفتخر بأن عليها خاتما أو قرطا أو شيء من هذه الزينة التي جبل الله على جبل الله عليها الأنثى أبوه. تأتي هذه الطفلة الصغيرة ولا حل. نرجع إلى موضوع الإكرام يقال لها أم خالد لها اسم لكن اشتهرت بهذه الكنية وهي صغيرة فقد كان السلف يعنون بتكنية أبنائهم وبناتهم وهم صغار ليعتادوا الـ يعني الـ يعني علو الهمه يعتادوا كما يقال الخطاب الذي يناسب الكبار جميل فلما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم عليها قال سناه يا أم خالد وسناه يعني حسن أو جميل يا أم خالد وقد كانت أتت هذه البنت الصغيرة مع أهلها من الحبشة فقد كان أهلها من أهل الهجرة الذين هاجروا إلى الحبشة في العهد المكي سبحان الله أحيانا البنت تأتي وقد لبست ثوبها الذي أنت أيها الأب تكرمت و قيمته واشترته اشترته أمها مثلا أو أختها الكبيرة هنا لماذا لا نمارس هذا الهدي النبوي و إذا رأينا على البنت تأتيك وتقول ها يا بابا شوف كيف أنا لابسة ثم تصد عنها أو تقولي مبروك وتمشي لا تكسر ما شاء الله قلبها ما شاء الله خاصة أن النساء يعني يغرهن ثناءه يعني هذه الطفل الصغيرة يعني يعجبها أن تسمع منك هذه الكلمات ما شاء الله يعني وكما قال عليه صل والسلام عليه وسلم إلبسي أو أخلقي تبلي ويخلف الله عز وجل تبلي ويخلف الله عز وجل ما شاء الله ثوب جميل رائع ما شاء الله أنت أحسن من الثوب أشبع عاطفتها صدقني هذا ليس فقط مجرد إرضاء للبنت أنت محتاج لهذا وتعجبني كلمة أحد الدعاه أنا يقول أتحبب لأولادي واجلس معهم ليس لأنهم محتاجين لي إنما أنا محتاج لهم أنا محتاج لهم إذا كبروا وشعروا انك أنك قد وضعت فيهم مخزونا عاطفيا ربطك بهم هذا من أعظم المكاسب المال مهما بلغ لا يمكن أن يحقق أن يملأ الفراغ العاطفي أبدا المال مهما كثر القصور الزينة الخدم لا يمكن أن يسد الثغرة والخلل التي بين الوالد وولده لا يسدها إلا ابتسامة لا يسدها إلا قبلة لا يسدها إلا عاطفة جياشه تهتبل وتغتنم هذه المناسبات لتوصل الرسالة جميل لتوصل الرسالة تصور ابن طفل طفلة لاحظ هنا مع أبي عمير وهنا مع أم خالد يشعرون بهذا الاهتمام النبوي وأنا أقول أتوقف قليلا وأقول هذا اهتمامه صلوات ربي وسلامه عليه بمن بأبناء أصحابه فما ظنك بعنايته بأبناء بناته و أبناء بناته عليهم أريدت أن تعطيني أي موقف مع أبناء بناتها و عليه الصلاة والسلام لكن هنا لفتة مسألة التكنية يعني هذه ربما ربما نفتقدها لا نجدها إلا قليلا ننتظر حتى يأتي ولد. ننتظر حتى. أو يأتي البنت أو لا بها. يعني ما هو برأيك يعني أو توقعك الشعور الذي يمكن أن نغرسه في هذا الابن أو هذه الابنة الابن عموما عندما نقول له يا أبا عمر يا أبا عبد الله يا أبا خالد يا نعم أبا نعم الحقيقة أن هذه الكنيا كما قلت تشعره بأنه كبير وسبحان الله. يعني تلحظ أن, أن, أن هذه المعاني يعني لها ثمار إيجابية انظر يعني أقرب المسألة انظر إلى الطفل أو الشاب الصغير الذي من مجالسة الكبار يكبر عقله مع أن سنه ما يتقدم مثل مثل غيره لكنه أصبح يتعلم أو يسمع لغة أخرى يسمع حديثا آخر بينما الطفل الصغير أو الشاب الكبير الذي يجلس مع من حديثهم حديث الصغار يتأثر بهم هذه الكنية تعطي رسالة إيجابية بأنني كبير وبأنني مهيئ بإذن الله تعالى إذا جاءني ولد فيبدأ يرتبط بمشاريع مستقبلية وهو صغير بطريقة إيجابية فهي تشعره بهذه المعاني الجميلة الرائعة جميل. مع جميل. أبنائه مم. عليه الصلاة والسلام يمارس هذا العواطف كما تقدم مع ابن بنته وهنا مع ابنتي بنته له أمامة بنت أب العاص يمارس ايضا هذا التعامل الراقي مع الاطفال ولا يغفله من توجيه تربوي وايصال المعاني الشرعيه مره من المرات كان ابنه الحسن عليه رضوان الله وسلامه وارحماته كان قد وقف على تمره اخذ تمره لكن هذه التمره من تمرة الصدقه من تمر والصدقه حرام على آل بيته عليه الصلاه والسلام اللي هي الزكاه اللي هي الزكاة الواجبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا كخ كخ يعني لا تأكلها فقط لا مع صغر سنه والحسن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم عمره قريب من سبع سنوات فيقينا سنه في هذا الموقف أقل من سبع يا سبع يا أقل من ذلك كخ كخ ألم تعلم أن الصدقة لا تحل لنا أحيانا نحن يا أبا سامة نمارس يعني صراحه اقول اسلوبا في منع اطفالنا من الاشياء دون ان نبرر لهم الحكم او الحكم نعم قد بعض الاباء يقول الطفل لا يفقه انا اقول ليس بالضروره ان يفقه الحكمه والحكم بالمعنى الذي تفقهه انت ايها الاب لكن من المهم ان تصله رساله انك لم تمنعه اعتباطا هكذا مزاج لا تمنعه لحكمة فانا مثلا يقول الطفل ياتيني بابا اريد كذا ابي اريد كذا يريد جهاز فيه محادر شرعية أقول يا ابني لا أستطيع أن أحضرك الجهاز لأنه فيه محادر شرعية معناته الله عز وجل لا يرضى عني هو لا يدرك معنى أن الله يرضى عنك أو يغضب عليك لأنه طفل صغير لا يستوعب هذه المعاني لكن المهم عندي هنا أن الطفل تصله له رسالة أنك لا تمنع اعتباط هكذا مزاج لا تمنعه لتعليل هنا يعطينا صلى الله عليه وسلم هديا عظيما في التعامل مع الأطفال بأنك إذا منعته من شيء فبين له الحكمة طبعا هذا لا يتعتم مع أبو سنتين ومع أبو لا يتهتم مع من يفهم الخطاب وهو الطفل المميز جميل. قد يكون التمييز من خمس من لا الأطفال ليسوا سواء بعضهم يدرك من أربع سنوات أحيانا يعني يميز الخطاب فأنا قصدي من هذا التعامل النبوي معه عليه الصلاة والأطفال أنك إذا منعتهم شيء فبين له الحكمة أو الحكم حتى يبدأ يعتاد على لغة التعليل عندك جميل هذا في حالة المنع في الحالة الأخرى بعضهم لا منع عنده ربما مفتوح أقداقا في في في في حبه وربما حان اتقاع كثرتي ترداد ترداديها إيه نعم فما أرى كلا طرفي يقص الأمور إذا ميمو يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن الحسن أخذت التمره ليأكلها يعني ليشبع بعجوة عته وأنت تعرف والإخوة يعرفون ما هو البيت النبوي في في في في في الجوانب المادية ضعيف لكن هذا لم يكن مسوغا لأن يتجاوز حد الشرع في قضيتك والطفل يعني لو أكلها صغير لم يجر عليه قلم التكليف لم يكن آثما هو بذاته لكن فيه دليل على ما يقرره الفقهاء رحمهم الله من أن الأطفال الصغار كما يعودون على الطعات ليألفوها فإنهم يمنعون من المعاصي والمحرمات ليكرهوها وليمتنعوا عنها يعني هذا يقود إلى نقطة مهمة تتعلق بالتعامل مع طفل يعني بعض الرجال أحيانا يلبس أبناءه الألبسة عليها مخالفات شرعية نعم. مخالفات شرعية سواء في ما تحمله من صور أو تصاليب أو كتابات أو, أو تتجاوز مثلا الحد الشرعي في اللبس مثلا يقول يا خريس هذا طفل لا يفقه ولا يفهم فأقول هو طفل لكن أنت وأجبك ومن تربيتك أن تقي أهلك ونفسك نارا قبل ذلك ومن هذا أن تمنعهم عن الحرام ليعتادوا على الابتعاد عنه وكره لأن ألفه يجعلهم بعد ذلك يصعب عليهم مفارقة. قل مثل ذلك في لباس الصغيرات بعض النساء دهون الله تتساهل في لبس البنت المميزة وقد تكون جريء يعني صاحبة بدن يعني ملفت مثلا إما بطول أو بسمن أو نحو ذلك بحيث من يراها يلفت النظر تقول هذه صغيرة ما بعد جرى عليها قلم التكليف. وهي هي ابنة عشر سنين أو تسع سنين أو ثمان و رضي الله عنها يؤثر عنها أن تقول إذا بلغت مرة تسع سنين إذا بلغت تسع سنين فهي امرأة و قد تكون لافتة للنظر تقول صغيرة ما جرى عليها التكليف و من لفت النظر إليها وتلبس تلبس ألبس عليها مخالفات شرعية فنقول لهن و كانت صغيرة فلا بد من منعها مما تمنع منه الكبيرات وهذا النبي عليه الصلاة والسلام يمنع الحسن من أكل تمره واحدة من تمر الصدقة هو يقول إنها لا تحل لنا مع معنا قلم التكليف لم يجر على الحسن يقينا لكن هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام هذا هو الذي حدا بالفقهاء أن يقولوا ما قالوا في منع الصغار من من من من الوقوع في المحرمات كما أنهم كما هديهم رضوان الله عليهم عن الصحابة وهذا جزء من الهدي النبوي لأنه إقرار وتأييد حينما كانوا يعودون صغارهم على الصيام فإذا جاء أحدهم أعطوه اللعبة من العهن يتلهى بها حتى يدرك الإفطار تأتي ماء كما في الصحيح من حديث ابن عباس في فتلقى النبي صلى الله عليه وسلم في فجر الروحاء أو في, في في الروحاء فترفع له صبيا وتقول يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر تربية على العبادة تربية على العبادة من الصغر في المقابل نجد أيضا من هدي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع أطفال انتقاد الجفاء الذي يحصل معهم <تصفيق> يعني ياتي الاقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه ارضاه فيرى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل طفلا هذا لاحظ عندنا موقفين تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم للاطفال اشباع للعاطفه ضمهم احتواؤهم تقبيلهم اشباع غريزي لحاجه الاب وحاجه الاطفال هنا هذا الاقرع الذي جاء من الباديه بجفائها والصحراء بجفافها يقول تقبلون اولادكم تعجب من هذا المشهد قال نعم قالوا والله إن العشرة من الولد ما قبلت واحدا. لا حلو. والله إن هذا مدهش. كيف يبقى <تصفيق> تسعة سنين عشرة من الولد يعني لو أخذنا كل ولد في سنة عشر سنين ما قبل ولا ولد. لا حلو. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل له هذه الرسالة الصراحة قوية جدا. قال او املك أن نزع الله من قلبك الرحمة من لا يرحم لا يرحم. من لا, يرحم لا, يرحم. لا يرحم. يبدو الحديث. يعني مستطرد وطويل ومسترسل في في مساله الاطفال لكن الوقت ليس مسترسلا بالتاكيد لانه انتهى تماما كما يخبرنا الزملاء سنضطر نتوقف هنا لكن تأذن لي نستمر في حلقة أخرى بإذن الله تعالى الحديث عن الأطفال كذلك شكرا لك دكتور عمر شكرا مشاهدي الكرام على متابعتكم لهذه الحلقة التي كان ضيفها فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية وتحدثنا فيها عن الهدي النبوي في التعامل مع الأطفال في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى حديث كذلك عن هديه عليه الصلاة والسلام مع الأطفال ابقوا متابعين السلام عليكم ورحمة الله Laten we